لا آل القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واثنى عليهم انا بنينا ادم بالحق <تصفيق> يا يا كريتة وطنا إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أدعو أبي اسمه a كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض يصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسرعون في الأرض نسانا في الأرض فسادا كي Yeah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّارِ فَقُلْ إِنَّهَا عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُؤْهِنَةٌ وَسُـوءُ الْمَصِيرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فَإِذَا بَرِقَ الْبَشَرُ وَهُمْ يَخِرُّونَ مِنَ النار وما هم يومَئِذٍ انْقَلَبُوا هُمْ وَمَا In Allah is